بوك تو دهددست اتري ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون زابسن رچانيце سا دالي الجمل تابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال ان كان ما إذا كان نازدم دالي لا أدري ان كان يحبني لا أدري ان كان يحبني نازدم لا ادري, كان, لا أدري, كان, لا أدري كان سيعود Le Edri in Kene se Ne znam dali ćeme nazvati. Ledri in Kena se ju Habbiruni. Le Edri in Kena se Dali on mene ipak voli. In Kena Hakan juhibuni? In Kena da se on ipak vratiti? In kan haqan sejaud? In kan haqan sejaud? on ipak nazvati? In kan haqan sekhaberuni? In kan haqan sekhaberuni? Pitam se dali on misli? نمنه اني لاتساءل ما اذا كان يفكر فيا اني اتساءل ما إذا كان يفكر في بيتمسه دالي إني ما إذا كان لديه واحدة أخرى اني اتساءل ما اذا كان لديه واحده اخرى bitamse dali on laže in ni la atsaalo ma iza kana yakthab Ipak neku drugu. Ma iza kana ladejhi wahidatun uhra? Ma iza kana ladejhi wahida uhra? Kaže li on ipak istinu? Ma iza kana haqqan, jakulu lhaqiqa? Ma iza Hakan haqqan, jakulu lhaqiqa? Sumnjam da me on... إن لاش إذا كان يريدني فعلا إن أشك ما إذا كان يريدني فعلا إن لاشك ما إذا كان كتب إني أشك ما إذا كان سيكتب لي da li će me oženiti? Ini la shukuma iza kana se itazovajuni. Ini ashuk ma iza kana se itazovajuni. Da li on mene stvarno voli? Ma iza kana hakkan yuriduni. Ma iza kana hakkan yuriduni. Da li mi